السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا معلم ادم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات مرة فوجد فيها مجلسين المجلس الأول يذكرون الله عز وجل ويسبحونه ويستغفرونه والمجلس الثاني يتدارسون الفقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجلس الأول هم على خير يذكرون الله هم على خير إن شاء أعقاهم وإن شاء منعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المجلس الثاني وقال النبي عن المجلس الثاني يتتاغسون الفقه ويعلمون الجهان إنما بعثتم معلما، هم أفضل من الأول وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وزاد أبو يعلى ومن لم يتفقه في دين الله لم يبال الله به وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقك يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن هذا المنطلق نويت أنا شخصيا أنه قيم سلسلة كلمات في هذا المسجد تحت عنوان فقه أخطاء المصلين وتبدأ هذه السلسلة من اليوم وحتى ثلاثة أو أربعة أيام متتالية نتدارس فيها الفقه ونتعلم ونحتسبها عند الله عز وجل وقبل ان أبدأ بهذه الاخطاء انا لم اقم لاتكلم في هذا المجال الا ما هو الفقه تعالوا او فلسفه حاشا لله وانما الفقه هو تخصصي اصلا زبده دراستي الجامعيه هي الفقه الفقه اصول الفقه والقواعد الفقهيه هذه كلها اصلا يعني زبده, زبدة من دراسة الجامعية وأولى هذه الأخطاء عدم تسوية الصفوف وتسوية الصفوف يا رعاكم الله هي من مسؤوليات الإمام يجب على الإمام أن يسوي الصفوف بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي الصفوف ويمسح على مناكب الصحابة وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يسوي الصفوف بالضرة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أي من كمالها بل ورد على عدم تسوية الصفوف الوعد والوعيد قال النبي سو صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وقال النبي سو صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أي من أسباب العداء والشحناء والبغضاء عدم تسوية الصفوف التي تساهن بها اليوم وقال النبي لا تختلفوا فتختلف قلوبكم اختلف العين؟ ما اختلف اهل العلم ما حكم تسوية الصفوف القول الراجح في هذه المسألة أن تسوية الصفوف واجبة طيب جماعة ما استلقوا سوصفوها قال اهل العلم أنهم آثمون أنهم آثمون طيب لما هم آثمون لأن النبي لأنها ثبت من فعل النبي وبارت فيها وعد ووعيد عدم تسويه الصروف، القول الرائع انهم اثمون وتصح صلاتهم طيب سؤال ما هو ضابط تسويه الصروف؟ الضابط هو ان تتساوى المناكب والاكعب ان تتساوى المناكب والأكبر ولا يكون فيها فرق. طيب شخص طويل نقول لا بس أهم شيء أن تتساوى المناكب والأكبر. طيب شخص ظهره مقوس نقول عفية عن من المناكب أهم شيء الأكبر. طيب شخص اصابعه طويلة نقول لا طيب ولا بس. أهم شيء أن تكون تتساوى. أنت أهم شيء أن تتساوى. المناكب والأكبر. بل ومن زائد الصلاة الجماعة ومن زائد تسويه الصبح أن الشيطان لا يدخل بينها. ما الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إني لعمر الشيطان يدخل يدخل من خلل الصف. هذه النقطة الأولى. ويبدأ تحتا ااا الصف الأول في الأول. يعني الآن مثال دخل الآن رجلين. دخل الآن مثال نضرب عبد الكريم فيصل. ووجد الصف الأول متكامل. ووجدوا عن يساي الصف مكان لا يصدق فيه إلا واحد. الموقف الشرعي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنا وهو أعباكم سيمانيون يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان للصف الأول ثم لم يجدوا عليه ثم لم يجدوا أن يستهموا عليه السلام ان يقترع الموقف الشرعي بشه أن يأتي هؤلاء فيصل عبد الكريم أن يقترعوا من هو الذي يصل في هذا المكان؟ مع ذلك اليوم الله المستعان يدخل اثنين ويجدون مكان فاضي راح صوفيا طلعت الساقين فمن تسوية الصبوب أن يكمل الصف الأول فالأول من وصل صفًا وصله الله المسار الثاني مسابقة الدماء في تكبير الإحجام نضرب مثال وبال. يأتي أحد المهمومين ويسابق الإمام الله والإمام إلى الآن ما انتهى من لفظ التكبير ما انتهى من فعل التكبير محكم صلاته قال أهل العلم الذي يسابق امامه في تكبيره الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا لو صلى معناه قال أهل العلم ولو صلى يجب عليه أن يعيد صلاته لأنه سابق إمامه طيب الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليبتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فركعوا ولا حتى يركع فلنتنبه لهذا المساله الثالثه كيفيه تكبيره الاشرار الاخطاء التي شاهدناها وللاسف ان بعضهم يكبر على ضرهم سريع سريع يكبر عن سلط الله اكبر او بعضهم يكبر الى ثدوتيه اي الثدي وبعضهم يرفع ويمسك بشحمتي أذني كل هذا لا يصح طيب ما الصحيح؟ الصحيح أن يرفع يديه حذاء منكبين أي كتفين حذاء منكبين أو إلى فروع أذني هذا من فعله صلى الله عليه وسلم والتي ثبتت بها الأحاديث ونحن مهمون اصلا بالابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر طيب تمتلك تحت مثلا رجل يده اليمنى مكسورة والثانية صحيحه ولا يستطيع أن يرفع يده اليمنى المكسورة نقول يرفع يده المكسورة اليسرى حذاء المنكبين أو إلى فروع أذن طيب شخص لا قدر الله يدينا اثنتين كلها مكسورة صار حياته تقدر عليه ولا يستطيع ان يرفع يديها اثنتين فنقول تكفي بالنيه المساله الرابعه الا وهي مواضع تكبيره الاشرار وهذه والله اكثر السؤال عنها مواضع تكبيره الاشرار أربعة. اولا عند بيرتل الشعر ثاني عند الركوع طوفان وديك اذا المنكبين او اذا بشريت وتقول ان الصبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الأصابع ممدودتين الثالثة عند الرفع من الركوع الرابعة عند القيام للركع الثالثة جلس الإمام وجلسنا معه التشهد الأول ثم قام الإمام هل يشرع للإمام وللمأموم أن يرفعوا يديه نعم هذا موضع التكبير الرابع طيب لما اسجد السيدة الاولى وانا وأنا الآن قمت للركعه الثانية أنا الآن أريد أن أقوم للركع الثانيه هل يشرع أن أرفع دفع أم لا؟ نقول لا الرقع الثاني والرابعة لا يشرع لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل ولا عن أصحابه هذه الموضع الأربعة كبيرة الإحرار الرقوع رفع إلى عند القيام من التشهد الأول أي عند القيام للركعه الثالثه طيب سجد الإمام سجود تلاوة ثم نهض هل, يوف... هل يشرع أن يرفع المأموم والإمام يدي؟ نقول لا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه المسألة الخامسة والأخيرة وضع اليد اليمنى على اليسرى الآن رفع الإمام والمأموم يدي حذاء انقل بيئه الى بيئه تنيم كل بيئه طيب وين اضعها ضعها على الصدر لم تثبت ورد عنه أيضا أنه وضع عليه الصلاه والسلام يديه على السره قال أهل الحديث ونقادمي أحاديث ضعيفة لم تثبت اختلف اهل العلم وفي الأخير الزبدة والراجح أن المأمون أو الإمام هو مخير ان شاء وضعها على صدره عند محل الثدي على صدره او يضعها فوق سرته او على سرته او تحت سرته هذا هو المشروع والامام والام هو مخير اما على الصدر وإما على السره نكتفي بهذا القدر وسنتكلم ان شاء الله في يوم الغد عن حكم قراءة المأمون حكم قراءة سورة الفاتحة للمأمون وخلاف أهل العلم فيها هذا والعلم عند الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا وحباً